بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أذراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن الماثوث